قمر قم سد النَّ ب قمر وَنجم وَنجم وَنجمِ سِد النَّب وَنجمين قمر سيدنا النبي قمر ون جميل ون جميل النبي ون ولا ظل الله بركان نوضا الله الله سنال الشمس منه والهدود الله الله ولم يكن الهدى لولا يكذي الهدى لولا مهورا وكل الكون أنا رب النور طها قمرون قمر قمر النبي قمر إذن النبي وجميل تنال الشمس والبدور الله الله ولا الله ولم يكن الهدا لولاه ولم يكن الهدا لولاه ولم الهدى لولا ههورا وكل الكون انا سدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سدنا النبي وجميل Mol on ojemi ojemi